وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه فإن الله أكرم الكرماء وأحق من يخطير له الأثر الأخير الذي أورده مالك في هذا الباب بأن هذا القائل يقول لبنيه يا بني ماذا انظروا لا يهدين احدكم شيئا لله لا يهديه لكريم يعني اذا كنت تريد ان تقدم هدية لشخص كريم ما نوع هذه الهدية التي تقدمها اي شيء يخطر على بالك ولا تتكلف فيه وتعنى به غاية العناية اشتبونا الهدية لشخص عادي تبع ايه هدية عادي والهدية لشخص عالي تبقى الهدية ايش واقية ولا عالية لازم ان تكون تناسب المقام ولهذا الشخص لو اهدى لشخص كريم هدية لا تناسب المقام يقوم يعتدر وان كات ما تناسب المقام يقبلها مني يعتذر لكونها لا تناسب المقام اذا الشخص الذي يهدي لله ماذا يختار من ماله ويقدمه لله لا يهدينا احدكم شيئا لا يهديه لكريم يعني يستحي ان يهديه لشخص يكرمه اذا الله اكرم الاكرمين فاذا كنت تستحي ان تقدم ذبيحه ضعيفة هزيلة لضيف كريم عليك ثم تقدمها بحية لله انت لو جاك واحد ضيف كبير تشوف اسمى شيء عندك وتذبحه اكرم الله لكن تروح شوف الواحد المربانة اللي من قدرة تمشي مع الغنم وتجرب تتبعها عشان ضيف كريم لو علم بها لقول هل بيستهزأ هذا لما كرمني لكن رب العالمين سبحانه أكرم الأكرمين ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينظر حينما يخرج شيئا في سبيل الله ماذا يفعل إن الله طيب ولا يقبل إلا ما كان طيبا وإن كان الطيب هنا بمعنى الحلال فكذلك وكلما تغاليت او كلما راعيت امر الهدي لفي سبيل الله كلما كان لك اجر ولذا جاء في الحديث الطويل كان صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف مسجد الخيف بمن فجاء رجلان رجل من الاصراء ورجل من ثقيف وقال يا رسول الله جئنا نسألك قال إن شئتما سألتما واجبتكما وإن شئتما أمسكتما واخبرتكما عما جئتما تسالان فيه قال أخبرنا يا رسول الله قال جئتما تسالان عن الحج وما لكما فيه وإلى آخر الحديث وذكر لهما صلى الله عليه وسلم ما للحاج من أجر في حجه لا تأتي راحلتك, راحلتك ترفع خفا أو تضع خف إلا لك بكل خف حسن ويمحى عنك بكل خطوة سيئة ويرفع لك بكل خطوة درجة وذكر تطوف مجيئك وسعلك بين الصفا والمروى كذا من ولد إسماعيل إذا جيت إلى عرفات فإن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا عشية يوم عرفه ويباهي بأهل الموقف ملائكة السماء يا ملائكة انظروا هؤلاء عبادي جاءوا شعسا غبرا ماذا يريدون يا رب أنت أعلم بمجيئهم جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم أفيض مغفورا لكم ولمن شفعتم في وأما رميك الحصى فلك بكل حصات حسنة كأت ولد إسماعيل وأما حلقك الشعر فلك بكل شعرة حسنة ويحط عنك بكل شعرة خطيئة ويرفع لك بكل شعرة درجة نقولها الإخوان الذين بالمقص بالمدس وهو يمشي خمس عشر عشر شعره يمشي يا ابن الحلال جاتك بعدد شعر راسك حسنات وبعدد شعر راسك سيئات تمحى عنك. وبعدد شعر راسك درجات ترفع لك. وجئت من اقصى الدنيا تقول ما ابغى هذا. بس خد بالمبس. صحيح الله ان المقصرين لمقصرون في حق انفسهم. اما نحرك الهدي وهذا محل الشاهد. فانه مدخر لك يوم القيامة عند ربك. بشعرها بفرتها بدمها بلحمها بعظامها كل ذلك في حسناتك يوم القيامة انظر عبد شوف تبغى تلاقي يوم القيامة ايش تبغى تلاقيها عرجة وعميانة وجعانا ولا تلاقيها من احسن ما اكمل ما تكون وهكذا علما يا اخوان بان المولى سبحانه شكور يشكر من عبده القليل فيجازي عليه الكثير وجاء في الحديث وفي الموطة إن الله سبحانه وتعالى إذا تصدق العبد بصدقه وقعت أول ما تقع في كف الرحمن فينميها له كما ينمي أحدكم فلوة يعني ولد الفرس الصغير وقال فلوة لأنه أحد ما يكون عند الإنسان نتاج الفرس ويفرح به النظافة ورشاقته ويحميه وأكل حتى رأينا من يطعمه الحلاوة واللوز ويسقيه الشربات لأنه عزيز عنده. وينميه كما ينمي احدكم فلوة او فلوة حتى تكون كجبل احد صدقه ثمره يتصدق بها يتقبلها المولى سبحانه وينميها له حتى تكون كجبل احد يبقى تحط يد الرحمن حشفة ولا ثمر لها قيمة بقدر وسعه وهكذا هذا يقول لبنيه لا يهدين احدكم لربه او لا ينظر أحدكم لا يهدين لكريم دون أو لا يهدين لله ما يستحي أن يهديه لكريم لأن الله أكرم من كل كريم وإلى نظرنا يا إخوان في هذا المبدأ نجد هذا الأصل متوفر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطرة وبالرغبة فيما عند الله قضية الزكاة والزكاة حق محدود يعني حساب الزكاة حساب أرقام اشرون مثقال مائة درهم فيها زكاة خمس من الابل إلى خمس وعشرين فيها إيه؟ في إلى عشرين فيها زكاة في كل خمس شات خمس وعشرون فيها بنت مخاض البقر في كل ثلاث تبيع الغنم في كل أربعين شاة ولها حساب بأرقام ما في زيادة ولا نقص يعني لغة الأرقام فيها فذهب عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يجمع العامل يأخذ الزكاة فمر برجل عنده ابل خمس وعشرون وهنا في أطراف الحنكية قال أبدي زكاة ابلك يا فلان قال كم زكاة إبلك؟ قال بنت مخاب بنت المخاب هي أمها ماخذ في أختها يبقى مولودها بقالها قديش سنة ودخلت الثانيه بنت مخ... امها ماخذ يبقى هي بايش لها سنة واحدة فقط ودخلت الثانيه بقدر الحمل اللي في بطن امها فصاحب الابل قال حكيم بنت ماخذ هذه لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب كيف اعطيك اياها في سبيل الله لا ولكن هذه ناقه كوماء كوماء يعني كوم عليها اللحم والشحم. خذها في سبيل الله. فقال العامل لا اخذها لانها لم تجب عليك. اعطيني بنت مخاض قال ما يعطيك اياها. عمتم شفتم خصومة مثل هذه. العامل يقول اخرج بنت مخاض وصاحب الماء يقول لا اخذ ناقة كوماء. ويتخاصمون على هذا. ليه? لأن صاحب الإبل يعلم بأنه مخرجها لمن؟ للعامل هذا لا والله لرسول الله ابن لا لا يقول الصدق محرمة عليه إنما يخرجها لمن؟ لله والله تعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قربا حسنا فضائفه له فهذه والله عمري ما شفت خصومه مثلها. هذا الآن احنا نشوف نظام الضرائب اللي نسمع عليه يجي مفتش الضرائب جيب دفاترك فابدأ خد المشتري كذا والمبيع كذا والخسارة كذا ولما يروح البيت يجي بالدفتر الحقيقي البيع كذا والشراء كذا والمكسب كذا فحسابه الخاص فيه المكسب الخاص وحساب الضرائب اللي بينه وبين الدولة ولي الامر خسارة ليه؟ لانه يرى ان ما يدفعه غرامة عليه ولكن هنا في الزكاة يعلم بأن ما يدفعه إنما هو غنيمه وإنما هو مدخر له عند الله. اذا هذا ينظر العامل يقول له بنت مخاد قل الله أنا ما اهديها لكريم. لا هذه لا تصلح مني لله لأن يخذها في سبيل. خذ ما يصلح في سبيل. تركب أو تحلم. وهكذا لو نظرنا أيضا في قضية جابر ابن عبد... لا والله نسيت اسمه ابو طلحه كان له بستان وتشابكت اغصانه من احسن ما يكون وفرة وغناء فقام يصلي في هذا البستان فلما قام يصلي فاذا بطائر الدبس طير معروف عند اهل المدينة الدبسي وهيج فطار من امامه اراد ان يخرج ما بين اغصان الشجر ما حصل منفذ يبقى هذا بستان ناجح ولا بستان ضامر وهامل الاغصان متشابكه حتى ان الطير ما محصل فوف يخرج منها فتبعه بنظره فاعجبه بستانه فلما انهى صلاته فاذا به كان مع الطائر ومع البستان ومع الاغصان ومع الدنيا فندم على هذا وجاء لرسول الله وقال يا رسول الله فتنت في مالي وقع ما هو كذا وكذا واني ارى كفاره لذلك ان اتصدق به في سبيل الله وبهذا لو تذكرنا قضية ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناب فانه ايه تبقى ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي فطفق نص سليمان عليه السلام لما استعرض الخيل و حتى توارث الشمس بالحجاب على أصح التفسير عند العلماء لما وجد أنها أشغلته عن ذكر الله حتى غربت الشمس وجد نفسه فتن فيها مع أنه يعدها لسبيل الله رجع عليها صفق مصحا بالسوق والأعناق ونحرى في سبيل الله نقول هذا فعل النبي وهذا فعل صحابي يخرج من البستان بكامله على أحسن حالة فيه ويجعله في سبيل الله لأنها الهت عن, عن ذكر الله يهمنا أن الإنسان إذا أراد أن يهدي أو يتصدق يهدي ويتصدق بأي شيء بما يرى أنه من كرامته وتكريمه وتقديره ومراعاته ورغبته فيما عند الله أن يتخير الشيء الذي يخرجه ولهذا ينبغي في الزكاة وفي الصدقة أن تعمد إلى أقل شيء من مالك ولا إلى أطيبه. أما فريضة الزكاة من الوسط، لا إجحاف بالمالك ولا تضيع على المسكين، لا يؤخذ اياك وكرائم أموالهم. إذا الكرائم تترك لأصحابها والدنيه التي لا تجز لا تعطى للمساكين وإنما يؤخذ منش من الوسط. أما أنت إذا أردت أن تتصدق بطيبة نفسك. هل هناك مقياس لذلك بقدر ما تستطيع أن تكرم نفسك بقدر ما تختار الحسن والطيب إلى الله سبحانه وتعالى